بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلَّا الذيينَ آمًَا وَامِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهُم أَجون غَيْير مَمْنُون فَمَا يُكَذِبٌ كَ بَعْدُ بِالدينم لَْسَ اللَّهُ بِحْكَمِ الحَكِم